أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلب تروب في أدنى الأرض وهم من غلبهم سيغلبون في بالضيع سنيد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء.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 فشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبين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 كل له قانون وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو وأهو عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم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 113. ومنه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 114. ليكبروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشترون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قد قدمت أيديهم إذاهم يقتولون أو لم يروا أن الله يفسررز قل ما يشاء ويقدر إن في ذلك لا لقوم يؤمنون 117. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 118. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم 119. ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 113. سبحانه وتعالى عما يشركون 114. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اُلْسِرْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مرد أَدَنَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصْدَعُ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ 117. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 118. ومن آياته لرياح مبشرات وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبصقه في السماء كيف يشاء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترد ودقا يخرج من خلاله 119. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 110. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبرسين فانظر إلى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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيفة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 فيوم إِذِ الَّآيَ فَعُوَالَذِينَ غَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ وَلَقَدْ ضَابْنَا لِلْنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَوُواْ إِنَّ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُوْنَ